الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى المحكم والمتشابه المحكم يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الباب هو من صلب علوم القرآن ومن الأبواب المهمة الأساسية التي لا يستغني عنها طالب العلم ليس هذا كموضوع الليل والنهار والفراش والنوم والصيف والشتاء والمحكم في القران وكذا المتشابه يراد به تارة الاحكام العام الذي يوصف به القران كتاب احكمت اياته فكل القران محكم بمعنى انه متقن لا يتطرق اليه خلل في ألفاظه ولا يعتوره خطل في معانيه وأحكامه كله محكم فوصفه الله بهذا وهو أيضا متشابه بمعنى التشابه العام أي أنه يشبه بعضه بعضا في فصاحته وبلاغته وإتقانه كتابا متشابها مثاني ووصفه بالتشابه فهذا معنى التشابه العام والإحكام العام ويأتي بمعنى خاص وهو الوارد في سورة آل عمران فأما الذي أنزل منه آيات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات فالإحكام هنا والتشابه ليس بمعنى الإحكام والتشابه الذي سبق في الآيات التي ذكرتها آنفا هناك وصف القرآن بأنه محكم وصفه بأنه متشابه لا منافاه فذاك يراد به معنى وهذا يراد به معنى آخر هذا منه ومنه فهذا هو التشابه الخاص والإحكام الخاص ومعنى الإحكام الخاص أحسن ما وقفت عليه في تفسيره وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله بأنه ما استقل بنفسه في بيان معناه ولم يحتج إلى غيره هذا كلام الإمام أحمد لأن المتشابه يحتاج أن يرجع إلى غيره ليفهم المراد منه أما المحكم الله لا إله إلا هو هذا لا يلتبس وهكذا بقوله تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم الله خالق كل شيء هذا كله من المحكم كتب عليكم الصيام واما المتشابه فيقابله وهو محتاج ما لم يتضح المراد به ما كان ما لم يستقل بنفسه وإن محتاج إلى غيره ليفهم المراد منه وعبارة الإمام أحمد تقرب منها عبارة الشافعي رحمه الله إلا أن عبارة الإمام أحمد أقرب وأدق الشافعي رحمه الله يقول في المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا وأما المتشابه فهو محتمل من التأويل وجوها والذي أظنه والله تعالى أعلم أن هذا يصدق على نوع من التشابه لأن التشابه تارة يكون بسبب الاحتمال يكون يحتمل أكثر من معنى ولم يظهر المراد فهذا تشابه، فهذا الذي يصدق عليه كلام الشافعي محتمل من التأويل وجوها لكن احيانا التشابه لا يكون بسبب الاحتمال احيانا يكون بسبب الإجمال إجمال هذا الإجمال الله أجمل قضية حينما ذكرها فتحتاج إلى بيان مجمل يقابله المبين فحينما يقول الله تبارك وتعالى مثلا يقول وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل مثلا هذا مجمل فيحتاج إلى, إلى بيان أين بيانه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم بينتها الآية الأخرى لكن لو بقينا معها فقط وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يبقى السؤال ما الذي قصه فهذا السؤال بسبب وجود التشابه واحيانا يكون التشابه بسبب آخر وهو غموض اللفظ من مراد به وتارة يكون بسبب التركيب التركيب فيه اشتباح التركيب يكون فيه اشتباه احيانا اللفظه تبقى غير مفهومه المعنى بالنسبه للقارئ ليس كل القراء لكن قد يلتبس على بعضهم او على كثير منهم فتبقى مبهمه غامضه الالفاظ الغريبه من شر غاسق إذا وقب ما معنى وقب إذا كنت لا تفهم هذا فهو بالنسبة إليك يعتبر من المتشابه أحيانا التركيب واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هل ما هذه نافيه ما, ما أنزل يعني السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت أو أنها موصولة يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما المراد ما هذه ما نوعها الملكين هل هم ملائكه او انها لغه في ملوك الملوك ملك لغه فيها يقال ملك كما يقول بعض المفسرين هذا يحتمل نعم وهل في الايه تقديم تاخير يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو هل الآية على هذا النسق وهذا الترتيب أو فيها تقديم وتأخير واتبعوا ما تتل الشياطين هاروت وماروت على ملك سليمان اي على عهد سليمان بايام ملكه واتبعوا ما تتلو الشياطين هاروت وماروت على ملك سليمان وما كفر السليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين الى اخر فهذا يبقى فيه اشتباه اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا هل الوفاه هنا الموت او النوم او الاستيفاء بالروح والجسد مستوفيك او بمعنى موفيك اجرك وجزاءك فلا ينقص منه شيء أو فيه تقديم تاخير يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومتوفيك يعني في نهاية المطاف بعد ما تنزل في آخر الزمن فهذه أحيانا تكون سبب الاحتمالات كما ترون فهذا يصدق عليه ما ذكره الشافعي رحمه الله وأحيانا لا تكون اللفظة مباما أحيانا يكون التركيب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ترغبون أن تنكحوهن هل المعنى وترغبون أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن ومالهن أو المراد وترغبون أن تنكحهن وترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن يحتمل والمعنى عكس المعنى نعم وهكذا في أمثلة كثيرة فالتشابه أحيانا يكون بسبب الاحتمال وأحيانا بسبب الإجمال وأحيانا يكون بسبب غرابة اللفظة إلى غير ذلك ولهذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان هذا هو المحكم والمتشابه يحتاج فيه إلى إلى غيره يتبين معناه الهواء الآن بارد ولا اعتدل، لا زال بارد واعتذل النزلوه جيده طيب <تصفيق> فهو يقول هنا المحكم يميز الحقيقة المقصودة والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا يميز الحقيقة المقصودة بمعنى أنه يتضح به المراد وأما المتشابه فيبقى فيه شيء شيء من التردد أو التوقف أول احتمال نعم نعم والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فأما الذين آمنوا فيعلمون يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ابتغاء الفتنه اي لصد الناس وصرفهم عن دينهم وتشكيكهم بالقران وبمنزل القران وبمن جاء بالقران وهو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجد بعض الايات توهم منها التعارض قال ما المراد بهذا أو ما المراد بهذا على سبيل التشكيك والتلبيس فهذا لا يتتبع إلا مثل هذه الأمور وأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الانحراف عن الحق فيها ميل عن الحق عن الحق إلى الباطل وهذا تارة يقع للمنافقين وتارة يقع لضعفاء الإيمان وتارة يحصل من الكافرين هذا تجد في كلام المستشرقين غيرهم اشياء فيتتبعون مثل هذه المواضع ويتركون المحكم فيلبسون بذلك على ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليس المقصود طلب التفسير وإنما المقصود ابتغاء التأويل بمعنى أنهم يقصدون بذلك بذلك الاشتغال البحث عن هذه الأمور التي لا يتوصلون إليها بالطرق الصحيحة كما يقول الشاطبي رحمه الله وإنما يتوصلون إليها بطريق معوجه وهي تتبع المتشابه وهذا الطريق هو الطريق المنحرف وهؤلاء خذ مثال اليوم على ذلك مما نعيشه هذه الايام من كتابات اقوام لا خلق لهم في اعمدة صفراء يقولون معنى الجواب معروف يقولون هذه لما موسى عليه الصلاة والسلام جاء إلى مدين ورد ماء مدين وجد القوم الذين يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما إلى آخره قال هذا يدل على جواز الاختلاط وين جواز الاختلاط تذودان بعيد عن الرجال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نعم وهكذا يعمدون إلى مثل هذا في نصوص الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم ودخل على أيضا أم حرام بنت ملحان وهذه تأخذ من عرقه عليه الصلاة والسلام وأبو موسى الاشعري دخل على امرأة من قومه جعل التفلي رأسه تبعوا مثل هذا ويتركون النصوص المحكمات الواضحات اياكم الدخول على النساء ارايت الحمو قال الحمو الموت يرى النساء يختلطنا بالطريق إلى المسجد ليس للنساء وسط الطريق ويأمر أصحابه في المسجد أن يتأخر في الخروج من أجل أن يخرج النساء قبل أن يراهم الرجال ويجعل للنساء آخر المسجد ويجعل لهن بابا خاصا ويبين أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها معه صلى الله عليه وسلم في المسجد ويقول المرأة حورة ونصوص كثيرة جدا وتترك ومثل الذباب يقع على هذه المواضع ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهذا هو الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه قالوا ابتغاء تأويله وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامه واشراطها وما يعلم تأويله ووقته وصفته إلا الله هذه الآية هذه الآية هي أصل في باب المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص وهو الذي يعقد من أجله هذا الباب في كتب أهل العلم عادة مجل هذا بالمعنى الخاص ليس بالمعنى العام إنما ذاك يذكر من باب الإيضاح والبيان للتفريق بين النوعين فقط فقوله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أم الكتاب أم الشيء هو مرجعه تقول الراية التي للجيش يجتمعون حولها يقال لها أم الجيش لأن الجند يلتفون حولها وينطون تحتها قال المأمومة الضربة التي على أم الدماغ لماذا قيل لها أم الدماغ وهكذا فأم الكتاب بمعنى أنها الأصول التي يرجع إليها عند الاشتباه فإذا جاء من يلبس مثلا دائما نرجع المتشابه إلى المحكم قد نعرف الجواب المعين للتشابه وقد يخفى على بعضنا فإذا خفي عليك اعتصم بالأصل الكبير منه آيات محكمات ارجع إلى المحكم دائما هذه قاعدة تنفع في كل شيء إذا لم يحضرك الجواب عن الإشكال المعين عن الشبه المعينة ارجع إلى الأصل التبس عليك أمر فيما يتصل بضبط القرآن بشبه أوثيرة حول كتابة القرآن أو جمع القرآن أو الأحرف أو القراءات أو نحو ذلك، ارجع إلى الأصل الكبير. إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذا أصل كبير، ارجع إليه. وإلا لم تعرف جواب الشبه المعينة. جابك إنسان، حينا بعض الشباب يناظر في البالتوك أو في بعض المواقع بعض الضلال فياتون لا بايه منسوخه لفظا ويقولون انتم عندكم تحريف وهما يحضره الجواب ما يعرف اول مره يسمعها والشيخ والشيخة اذا زنا يفرجموهم البتة نكالا من الله فياتي يقول ما هذا هذه يقولون في كتبكم موجوده عند أهل السنه نقول نعم موجوده هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه هذا الجواب لكن هو قد لا يعرف هذا الجواب فماذا يفعل؟ ارجع للأصل الكبير انا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وهكذا في سائر الأبواب سان جاء يتكلم في الصحابة وإثر شبهه ما عندك جواب عليها ارجع للأصل الكبير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى أخر عفوا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 فترجع إلى هذه الأصول الصحابة عدول رضي الله عنهم وارضاهم الشاهد هنا هذه الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ما المراد بالمحكمات هنا وما المراد بالمتشابهات عرفنا هذا منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله هنا ثبت الوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما ويمكن أيضا الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وهذا ثابت أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله فيكون معنى التشابه هنا التشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبيه إذا وقفت في الآية وما يعلم تأويله إلا الله طيب وأهل الرسوخ من العلماء لا يفوضون إلى ربهم جل جلاله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا يعرفون معناه عفوا لا يعرفون تأويله ما المراد بالتشابه على الوقف في الآية المتشابه هذا المتشابه المطلق ماذا يقصد به هل يقصد به المعاني إذا قلت يقصد به المعاني فمعنى ذلك أنه يوجد في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله فهذا وإن قال به بعضهم إلا أنه مردود لماذا يكون مردودا لأن الله لم يخاطبنا بالاحاجي والامور الغامضه التي لا يعرف احد معناها وانما قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وقال افلا يتدبرون القران كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياتي كيف يحصل التدبر حث على تدبره فكيف يقال أن فيه أشياء لا يفهم معناها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلماء ولا أحد من الأمة هذا لا يوجد في القرآن أطلاقا الله خاطبنا بلغة العرب بما نفهم بما نفهم فلا يوجد انتبهوا لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه المطلق من جهة المعاني اليحفظوها حفظوها جهة المعنى ما في تشابه مطلق فإذا وقفت وما يعلم تأويله إلا الله فهذا التشابه المطلق يحمل على ماذا يحمل على حقائق الأمور الغيبية حقائق الأمور الغيبية وما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى مما اخبر عنه القران من الغيوب اخبر عن صفاته تبارك وتعالى نحن نعرف المعنى نعرف ما معنى عزيز وما معنى حكيم وما معنى سميع وما معنى بصير لكن كيف سمعه لا نعلم كيف بصره الكيف مجهول أخبر عن حقائق اليوم الآخر متى تقوم الساعة لا نعلم هذا من ما أخفاه الله اختص بعلمه نعم يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا هذا الغمام من أي شيء يتكون هو نفس الغمام الذي نشاهده أو أنه غيره لا نعلم اللبن الذي في الجنة من إيش يتكون هل من نفس مواد اللبن الذي يتكون هنا ما نعلم هذه أمور لا نعلمها حقائق اليوم الآخر التي اخفاها الله تبارك وتعالى عنا تكون من قبيل المتشابه المطلق متى تقوم الساعة هذا من المتشابه المطلق اذا إذا وقفنا يكون المراد التشابه المطلق ولا يكون ذلك في المعاني كل ما في القرآن مفهوم وإن خفي على بعضهم وإذا وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أن يعلمون تأويله فهنا ماذا يكون معنى التشابه التشابه النسبي يعني متشابه بالنسبه لبعض الناس ومعلوم بالنسبه الى غيرهم فهذا يكون في المعاني على الوصل يكون المراد به التشابه النسبي في المعنى واضح الفرق التشابه النسبي في المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله نعم تشابه نسبي تشابه نسبي تشابه لبعض الناس تقول لي ما معنى غاسق ما فهمت شر غاسق إذا وقب غاسق يعني القمر تقول لي ما معنى والليل إذا عسعس عس لأن هذا يحتمل أقبل وأدبر أقول لك أقسم الله بالليل في حال إقباله وإدباره والليل إذا أدبر وقال والليل إذا سجى أرخى سدوده أقبل كل هذه الحالات اقسم بها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا يوم القيامة ولكن في سورة السجدة قال يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون فهذا اليوم عند الله تبارك وتعالى هذا غير يوم القيامة فقد يلتبس عليك تقول هذا خمسين ألف وهذا ألف نقول هذا غير هذا واضح فهذا تشابه نسبي من أشكل عليه من التبس عليه هذا فإنه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ما ذلك علم الزاني عاصية ليست كافرة إذا كانت لا تستحل الزنا هل يجوز أن تزوج مشرك الزاني عاصي ذكى لا يستحل الزنا هل يجوز أن يتزوج مشركة؟ الجواب لا. والله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نقول الله أمر بالعفاف ونكاح العفائف فمن أقر فهو مؤمن فإن خالف بفعله فإنه يكون قد على كلام بعض أهل العلم كالإمام أحمد وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله يكون قد علق عقد على امرأة لا يحل له العقد عليها فلم يصادف العقد محلا قابلا فيكون وقوعه عليها بالزنا وهكذا المرأة هذا جواب لكن قد يخفى عليك هذا الجواب ماذا تفعل؟ ارجع للمحكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مثلا في موضوع الزواج إلى آخره ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا هذا محكم إذا عليك هذا المعنى ما المراد به؟ هل المقصود الوطن هو لا يقع إلا على واحدة تستحل الزنا فتوافقه أو واحدة لا تستحله ولكنها تطاوعه على مراده فهي زانية لكن المؤمنة الشريفة العفيفة لا يمكن أن تقبل هذا لاحظ هذا معنى ذكره بعض العلماء هذه أمثلة إذا عندنا تشابه مطلق وهذا على الوقف في آية العصر ويكون لا يكون في المعاني، وعندنا تشابه نسبي، وهذا يكون في إيش؟ يكون في المعاني، يكون في المعاني، فيعلمه بعض الأمة ويخفى على بعضهم، المسألة نسبيه. نعم. طيب. قال والراسخون في العلم قال ولم ينفي عنهم علم معناه بل قال ليتدبروا آياته بهذا التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل تفضل عليكم. قال شيخ الإسلام وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخلي في هذه الآية نعم لأن بعضهم يمثلون هذا كثير تجد في هذا في كتب أصول الفقه وفي كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن، نعم يقول يمثلون للمتشابه يقولون مثل آيات الصفات، لأنهم يعتقدون أنها من المتشابه لأن كثير من من ألف في هذه العلوم هم من المتكلمين، من الاشاعره والمعتزلة، فيجعلون نصوص الصفات من المتشابه ولهذا يحرفونها، وهذا غير صحيح، كيف يكون ذلك من المتشابه؟ أجل ما في القرآن وأعظم ما في القرآن الحديث عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده يكون من المتشابه بعضهم يقول لا يفهم المراد به لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم هي متشابهة ولذلك نفوضها مذاهب أهل التفويض منهم من يقول لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ومنهم من يقول نعم. غير هذا ومنهم من يقول بأن مذهب السلف أسلم لأنهم فوضوها يعتقدون أن السلف فوضوا المعنى ومذهب الخلف أحكم باعتبار أنهم حققوا المعاني اللائقة بالله عز وجل ونزلوها عليها وهذا غلط وانحراف وإزراء بالسلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين فنصوص الصفات ليست من المتشابه بل هي من المحكم من جهة المعنى نعرف مع معنى عزيز وحكيم وسميع وبصير ولكنها من جهة الكيفية من المتشابه فالشيخ الإسلام ينبه على هذا المعنى يقول نعم تفضل السلام عليكم وعندهم قراءتها تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها نعم هذا هو تفسير هذه العباره قراءتها تفسيرها ليس معناها انهم يقراونها ولا يفهمون معناها لا وانما لا يتعرضون هذا المراد يوضحه وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني ما الألفاظ من المعاني نعم وكل ظاهر ترك ظاهره لمعانض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لإحتماله معني وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. نعم هنا يريد أن يقول لك أن التشابه يقع من جهات متعددة نعم كالإجمال لكن كل ما ترك ظاهره لمعارض الراجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه بهذا الإطلاق هذا في ظني غير دقيق لأن من عرف ذلك عرف أن هذا عام وهذا خاص وهذا محمول على فإنه لا يكون في حقه من المتشابه لكن لو جاءنا إنسان ونظر في قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا وقال هذه عامه كل مطلقه فجاءت امراه وقالت انها حامل فتوقف قالت له اخرى بانها يائسه ما تحيض ما في ثلاثه قروب توقف جاءت اخرى قالت انها صغيره لم تحظ بعد اطلقت توقف والمطلقات طيب فبالنسبة إليه متشابه لكن بالنسبة لغيره يعلم أن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذا جواب الحامل وأنت يعني اليائسة الصغيرة ولا أن من المحيض من النساء فهذا بالنسبة إليه محكم وليس بمتشابه واضح إنما يكون متشابها على من لم يعرف ما يخصصه فيأخذ العام على ظاهره دون إحاطة بالمخصصات وما يقيد المطلق وهكذا يكون في حقه من المتشابه على كل حال الآن يذكر بعده ما يتصل بالتأويل أن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله ما المراد بالتأويل؟ نعم، تفضل. التأويل. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح وما تأوله القرامطة والباطنية للإخباري. للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتذرة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلمة عن مواضعه قال الشيخ وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل من فيه هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله من مراد التأويل. يقول ذكر هنا ثلاثة اطلاقات للتأويل اثنان معتبرا طلاق اللي في القرآن طلاق اللي عند السلف واللي عند السلف لا يخالف ما في القرآن لكنه يقصد أنه لم يرد هذا الاستعمال في القرآن فقط وإلا فهو استعمال صحيح وما كل ما استعمله العرب الفصحاء ورد في القرآن لا يلزم الاستعمال الذي في القرآن يقول هو نفس وقوع المخبر به نفس وقوع المخبر به الآن التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع ما يرجع إليه الشيء ويصير إليه في ثاني حال فعندنا الكلام إن وخبر كما سيأتي فتأويل الخبر القرآن أخبر عن أمور أخبر عن القيامة أخبر عن العذاب أخبر عن النار أخبر وقال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فما المراد بتأويل الخبر وقوع المخبر به حصول المخبر به تحققه هو تأويل الخبر واضح أخبر عن وقوع القيامة مثلا قامت القيامة هذا تأويله قال سيهزم الجمع ويولون الدبر حصلت الهزيمة يوم بدر هذا تأويله وقال عن الروم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين تأويله هو وقوع الغلبة للروم بعد ذلك فهذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة في القيامة تأويل الخبر وقوع المخبر به تأويل الرؤيا يأتي بمعنى يتصل بهذا أحيانا لأنه يأتي بمعني فالمعنى الذي يتصل بهذا وقول يوسف, يوسف صلى الله عليه وسلم يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا في البداية قال لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين في نهاية المطاف لما جاءوا إليه جميعا بعد أن عرفوه وعرفهم وطلب منهم المجيء ودخلوا عليه عليه الصلاة والسلام حصل تأويل هذه الرؤيا خروا له سجدا فقال لأبيه ما قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فتأويل الرؤية هو حصولها وتحققها ووقوعها فهذا معنى للتأويل المعنى الثاني وهو التفسير تقول تأويل الآية أي تفسيرها وتأويل الرؤية أي تفسيرها نبئنا بتأويله نبئنا بتأويله يعني بتفسيره وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسير الأحلام فيأتي التأويل في الرؤيا أيضا بمعنى التفسير ويأتي تأويل الكلام بمعنى تفسيره بيان المعنى يسمى تأويل وعلى هذا انتبهوا على هذا يكون التأويل والتفسير بمعنى واحد على هذا التأويل ما الفرق بين التأويل والتفسير في كلام كثير للعلماء في هذا في الفروقات وخلاف طويل لا شأن لنا به إذا فصلتها بهذا التفصيل تستطيع أن تنزل كل شيء على موضعه فتقول التأويل تارة يكون بمعنى التفسير تأويل الكلام وتأويل الرؤيا. وتارة يأتي بمعنى ما يصير إليه ويرجع إليه الشيء في ثاني حال. فإن كان أمرا ففعل المأمور. قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يطبق ينفذ يمتفل فصار تأويل الأمر فعل المأمور تأويل الخبر وقوع المخبر به تأويل الرؤية وقوعها وتحققها فعلى هذا المعنى يكون التأويل غير التفسير إلا إذا قلت بأنه تفسير عملي واقعي تفسير عملي واقعي وما يسمونه الوجود الخارجي أما الذي قبله فيكون الوجود الذكري باللسان أو وجود الرسمي في الكتاب حينما تفسر هذا نعم طيب هنا يقول وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه وعند المتاخرين من المتكلمة يعني علماء الكلام والمتفقهه ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح دليل به تأويل الذي تجدونه في كتب أصول الفقه شروط التأويل أنواع التأويل يقولون التأويل ثلاثة أنواع يقصدون التأويل عند المتاخرين صرف الكلام عن المعنى الراجح المتبادر إلى معنى المرجوح يقولون لقرينة لدليل وهذا باب واسع دخلت منه طوائف من أهل الكلام والباطنية وغيرهم فحرفت فيه النصوص نصوص الصفات ونصوص المعاد وحقائق الشرع الذين من أهل الكلام حرفوا النصوص وقالوا المحبة إرادة الإحسان والبغض إرادة الانتقام حرفوا صفات الله عز وجل نعم و استوى بمعنى استولى والذين حرفوا حقائق الشرع من طوائف الضلال من الباطنية ومن شابههم اهل التصوف بعض طوائف المتصوفة ويقولون مثلا كقول بعض الباطنية الصلاة مناجاة الولي والحج قصد الولي والصيام كتم أسرار المذهب والاغتسال من الجنابة هو التوبة من إفشاع سر المذهب والصفى علي والمروة فاطمة مثلا أو يقولون الصفى النبي والمروة علي وهكذا حرفوا معاني القرآن مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة قاله الرافضة والصوفية قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة قاتل الذين يلونكم من الكفار قالوا هي النفس قاله طوائف من الصوفية فحرفت نصوص الكتاب والسنه وحقائق الشرع وحرفت نصوص المعاد قالوا لا جنه ولا نار هذه رموز يفهمها اهل الظاهر ولها باطن غير الظاهر القران له باطن وظاهر وجاءوا بهذه الانحرافات والضلالات العظيمه فالتأويل عند المتكلمين يعني عند علماء الكلام يقولون المتفقهة ونحوهم يعني علماء الأصول الذين يكتبون في علوم القرآن غالبا يحملونه على هذا المعنى وهو معنى حادث وجد بعد المئة الرادعة ما كان السلف يؤولون هذا التأويل ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث فإذا جئ تفسر وما يعلم تأويله إلا الله هل ينظرون إلا تأويله لا يجوز أن تفسر التأويل هنا بصرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينا لا يجوز لأن هذا المعنى ما كان معهودا لدى المخاطبين بالقرآن ما يصح واضح طيب يقول لدليل يقترن به أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح نفس المعنى الظاهر يعني المتبادل لأن النص ما يستطيعون تأويله يعني هم يقرون مثلا أن التوكيد ينفي احتمال المجاز وكلم الله موسى تكليما تكليما أكده بالمصدر هم يقولون نعم التوكيد ينفي احتمال المجاز طيب تثبتون الكلام لله عز وجل قالوا ما نثبت. لماذا لا تثبتون طيب بماذا تفسرون قالوا ما نقول مجاز نقول حقيقة طيب إذا تثبتون الكلام ما شاء الله قالوا لا جرحه بمخالب الحكمة لاحظ لو قالوا مجاز كان قالوا كلمه يعني عن طريق الملك كما يقولون في قوله تعالى مثلا وجاء ربك أي جاء أمره أمر ربك ونفى مجيء الله عز وجل فهنا ما استطاعوا أن يقول وكلم الله أي بواسطة الملك تكليما وما استطاعوا أن يقولوا القى المعنى في نفسه مثلا وإنما قالوا جرحه بمخالب الحكمة من الكلم يعني الجرح فهذا تحريف عبث بالقرآن جرأة على الله تبارك وتعالى فهذا كما قال هنا وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر ذكرت لكم كيف تأولوا الأخبار والأوامر والفلاسفه للاخبار عن الله واليوم الآخر نعم هنا يقول مثلا كتأويلهم الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء يعني يقول بأن الله جوهر فرد جوهر فرد لا ينقسم ولا يتجزى إلى آخر الفلسفة التي لم يرد شيء من ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هكذا فسروا الأحد لا يتجزى أو لا يتميز منه شيء عن شيء وأن اليوم الآخر تخيلات للحقائق من أجل أن العامة بحاجة إلى أمور مادية تسكنهم كل في جنة وفي نار وفي نعيم وفي... فيستجيب ويترك الإجرام والسرقة و... لكن هم لا يحتاجون إلى مثل هذا هم يكفيهم المعاني الشريفة والمثل في زعمهم نعم وهكذا يقول والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وايات الصفات وهم تحريف الكلم عن مواضعه مثل ما مثل هنا بتأويلاتهم بالنسبة للصفات اليد بالنعمة أو القدرة أو القوة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك يقول وقال الشيخ يعني يقصد من شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال قال الشيخ يقصد ابن تيمية وإذا قال قال شيخنا يقصد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله وإذا قال قال شيخ الإسلام فهو يقصد شيخ الإسلام تيمية هذا تجدونه في حاشية الروم نعم وفي بقية كتبه إذا قال قال شيخنا يقصد ابن إبراهيم قال الشيخ فهو ابن تيمية يقول قال الشيخ وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه يعني وفي الذي أثبتوه بمعنى أنه التأويل المنفي وما يعلم تأويله إلا الله هل المقصود به التفسير ومن هنا وجد من يقول بأن في القرآن أشياء لا يعلم معناها إلا الله فهذا خطأ تأويل المنفي ليس بمعنى التفسير كما سبق والتأويل الذي جاء في مثل قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله على الوصل والراسخون في العلم أثبته لهم يكون ذلك بمعنى التفسير نعم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 مما قد يتوهم أنه متناقض نعم بمعنى أن السلف ما كانوا يعرفون هذا التحريف الذي سمي بالتأويل ما كانوا يعرفونه وتكلموا في الأشياء في المعاني كلها في معاني القرآن ولم يتوقفوا في شيء بدعوى أنه أنهم لا يعلمه إلا الله مثلا أو, أنه نعم أو أنهم حرفوه عن معناه الظاهر إلى معاني أخرى ولهذا تجد ابن جرير رحمه الله يكرر كثيرا هذه القاعدة أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن المتبادر إلا لدليل يجب الرجوع إليه دائما يكرر هذا ولهذا كان تفسيره من أنفع التفاسير لما فيه من التقعيد والتأصيل الذي يبني طالب العلم. فعلى كل حال قبل أن نجاوز موضوع التأويل، أهل الأصول يجعلون التأويل على ثلاث أنواع: تأويل قريب محتمل، قريب محتمل، وهذا يكون لدليل، يكون لدليل. قل الجار أحق بساقه ظاهره أن كل جار سواء كان مقاسما أو غير مقاسم بجانبك أرض جارك يبيعها أنت أحق بها يبيعها لك ما يبيعها حتى يعرض عليك ولكن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الطرق يدل على على أن المقصود الجار ليس المقاسم انما المشارك الذي يعني بينك وبينه الملك المشاع كما يقال يعني أن تشترك معه في هذه المزرعة أو الأرض اشتراكا أو تملكا مشاعا ليس لك هذه الناحية وله هذه الناحية ومقسومة محددة لا هي بينكما فهنا لا يبيع نصيبة حتى يعرض لك فهذا تأويل قالوا لكنه لدليل وهناك تأويل بعيد تأويل بعيد وهو الذي دليله ومستنده يكون ضعيفا ويمثلوا لهذا بقول الحنافية بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل قالوا المقصود الصغيرة الصغيرة لأنهم يصححون نكاح يصححون أن تزوج العقد أن تزوج المرأة نفسها من غير ولي وهناك نوع يسمونه باللعب وما خلا فلعبا يفيد هذا النوع هو الذي ليس له مستند أصلا مثل قول الرافضة سمعتم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة وقول الصوفية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي النفس يخرق مرج البحرين علي وفاطمة هذا يسمى لعب ليس له أي مستند فهذا لا يلتفت إليه اطلاقا طيب تفضل صحيح. الآن الكلام على التأويل يقود إلى الكلام على المجاز لأن المجاز كما قال ابن القيم رحمه الله هو حمار التأويل نعم أو العكس او العكس أيه. فالمجاز اذا ذكر التاويل عند المتاخرين ذكر المجاز لانهم حينما يصرفونهم المعنى الراجح الى المعنى المرجوح فانهم يحملونه على المعنى المجازي تفضل نفي المجاز صرح بنفه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الآئمة القول به وإنما حدث التقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة طيب المجاز ما هو يقولون هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح هكذا يقول أهل المجاز بهذا يعرفونه اللفظ مستعمل على غير أو في غير موضوعه أو في غير ما وضع له على وجه يصح حينما تقول مثلا يقول الله تبارك وتعالى واسال القرية التي كنا فيها يقول القرية ما تسأل اسأل أهل القرية فهذا يسمونه مجاز الحذف في مقدر جدارا يريد ان ينقض قالوا هذا مجاز جدار ليس له إرادة وابن القيم رحمه الله جعله طاهوتا سماه طاهوتا في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قال فصل في كسر الطاغوت الثالث هو اعتبر التأويل طاغوت والمجاز كذلك فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز تكلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كثيرا في كتبه. له, كتابة له كتاب صغير اسمه الرساله المدنية في هذا الموضوع وتكلم عليه في كتاب الايمان الكبير وأطال وكذلك ايضا تكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسله بكلام طويل وابطله من خمسين وجها وكتب فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابه المعروف منع جواز المجاز في المنزل التعبدي والإعجاز فهؤلاء العلماء رحمهم الله منهم من يقول إنه لا يوجد المجاز اصلا لا في اللغة ولا في القرآن لا في اللغة ولا في القرآن لأن ما وجد في اللغة وجد في القرآن والقرآن نزل بلسان عربي مبين وأن العرب ما كانت تعرف هذا وأن ما ورد في كلام المتقدمين كالبخاري في أفعال العباد خلق الأفعال وبعض من كتب كأبي عبيدة معمر بن المثنى كتابه مجاز القرآن وإن كان يعد من المعتزلة قالوا يقصدون ما يسوه ويجوز في اللغة ما يجوز في اللغة ولا يقصدون هذا المعنى صرف الذي صرف فيه الكلام عن ظاهره المتبادر إلى معنى آخر ويقولون كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يقولون حينما يقولون بأنه بأن المجاز الأفضل المستعمل في غير موضع له يعني اولا بمعنى ثاني يقولون معنى هذا أن اللغات وضعية ولا يعرف أن قوم اجتمعوا وضعوا اللغات واتفقوا نضع هذا استعمال الأول استعمال الثاني وبعدين لما وضعوها جاءوا ناس واستعملوها في غير ما وضعت له ما يعرف والله قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم يقول لهم بأن الحقيقة هي المعنى المتبادر فالتبادر أحياناً يكون من السياق القرائن السباق اللحاق كل هذه حينما يتكلم المتكلم السامع يتوجه إليه معنى يتبادر إلى ذهنه هذا هو الحقيقة ولا يوجد عندنا استعمال أول أو استعمال ثاني ويمثل بأمثلة تحير أحيانا السامع يقول إذا قلت جرى الميزاب وأصلحت الميزاب وما المعنى المتبادر أصلحت الميزاب يعني المجرى وتقول جرى الميزاب يعني الماء فأيهما الحقيقة والمجاز هؤلاء يجعلون احدهما حقيقة والثاني مجاز بعلاقه الحاليه والمحليه حال ومحل يقول جرى النهر وحفرت النهر وين الحقيقة وين المجاز وين اللي وضع اولا وين اللي وضع ثانيا ويقول لهم بأن الخلاف حقيقي وليس بلفظي كما يقول بعضهم من أهل العلم يقول الخلاف لفظي كبن قدامة وطوائف من أهل العلم يقول السلف ما كانوا يسمونه مجاز لكن كانوا يتعاملون على هذا الأساس يقول لا المجاز يصحن فيه ولا يمكن أن ينفى شيء مما قاله الله عز وجل فهذا تكذيب لهم جدار يريد أن ينقض ما يمكن أن تقول الجدار ليس له إرادة نعم فهذا تكذيب للخبر ومن شاء فليراجع هذه الكتب التي ذكرتها آنفا أو انظروا في الحاشية فيه نقلات جيدة عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وذكر جماعة ممن نفوا المجاز كابن حامد وداود بن علي الظاهري المنذر بن سعيد البلوطي والسفرايني من الشافعية وابن خويز منداد أيضا هؤلاء وجماعة من أهل العلم لكن هل هذا محل اتفاق بين أهل السنة الجواب لا يوجد من علماء اهل السنة من أثبت المجاز ولكنهم لم يسلطوه على نصوص الصفات والمعاد وحقائق الشرع كما فعل الطوائف المنحرفة قال المجاز موجود لكن لا يجوز تحريف هذه الحقائق الشرعية وأسماء الله وصفاته فمن أثبت المجاز بهذا الاعتبار لا يمكن أن يبدع أو يضلل أو نحو ذلك ولا أرى أن نشطط كثيرا في هذه المسألة من تبين له أن المجاز غير ثابت فلا ضير ومن قال إن المجاز موجود في اللغة أو في القرآن ولكن لا نسلطه على ما سبق فلا ضير لا أقصد أن الإنسان يكون مخيرا هكذا وإنما قد يتبين يترجح للطالب العلم هذا أو هذا فلا يكون ذلك محلا لي التبديع أو التضليل هذا اللي يقصد، الذي أظنه أقرب أن المجاز لا وجود له لا في القرآن ولا في لغة العرب، نعم. لكن يوجد من آل السنة من آل العلم من قال بإثباته إما في اللغة وإما في اللغة هو القرآن، نعم. يقول فتذرع به المعتزلة. فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات قال الشيخ نعم عرفتم كيف كان الإلحاد هو الميل إلحاد في الصفات فحرفوها استوى استولى نعم قال الشيخ ولم يتكلم, ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة أي يعني كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة وكما قلت لكم تجد في خلق أفعال العباد وإن وجدناه لبحر يعني الفرس لما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول هذا من مجاز اللغة يعني ما يسوغ توسع في العبارات نعم لم يرد هذا التقسيم الحادث لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على, مثلها على مثل ذلك نعم هذا أعظم ما يردون به على القائلين بأن الخلاف لفظي يردون بهذه الجملة مجاز يصح نفيه وليس فالقرآن ما يصح نفيه نعم ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه أطبقوا على ما هو شر منه يعني كثير من المتأخرين أطبقوا على عقائد أهل الكلام مثلا والتصوف وصار ذلك ساريا سريان النار في الهشيم وصار ذلك هو الذي يدرس في كثير من المعاهد والمدارس منذ قرون متطاولة صار كثير من المصنفين في أصول الفقه والتفسير شرح الحديث وما أشبه ذلك من المنتسبين للعلوم الكلامية ولا يعني هذا أن الحق فيما قالوا واعتقدوا نعم وذكر ابن القيم خمسين وجها في بطلان القول بالمجاز وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك هذا واضح إن شاء الله لا نطيل فيه أكثر من هذا والذين يثبتون المجاز يقول الأصل في الكلام الحقيقة وإذا احتمل دار الكلام بين الحقيقة والمجاز قدمت الحقيقة نعم الإعجاز المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة والقرآن معجز أبدا طيب على كل حال الاعجاز الاعجاز اثبات العجز اثبات العجز والعجز اسم للقصور عن الشيء قل عاجز عن القيام بكذا عاجز عن فعل كذا اسم للقصور عن فعل الشيء يعني ضد القدره يقابلها وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز المقصود هنا بالإعجاز إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة النبوة بإظهار عجز العرب عن معارضته, عن معارضته وعجزهم عن وعد صغير العرب ايضا العاجم حاجم والجن جميعا ومن جاء بعد الذين خاطبوا بالقران قل ان اجتمعت الانس والجن على ااتوا بهذا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهم عاجزون عن ذلك لكن لاحظ هنا انه لما قال ذكر المعجزه قال هي امر خارق للعاده مقرون بالتحدي سالم عن المعارضه والقرآن معجز أبدا ما رأيكم بهذا الكلام لاحظ معنى المؤلف رحمه الله متشرب لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعامة ما في هذا الكتاب هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكنه فاته هذا نعم ما رايكم نعم هو هذا نعم مجموعة مجموعه التوحيد خصائص آل السنه شغلك هديه ثانيه طيب الآن قوله بأن المعجزة أمر خارق للعادة طبعا التعبير بالمعجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة الذي في الكتاب والسنة هو آيات الأنبياء الآيات نعم إن كنت قال إن كنت جئت بآية فأتي بها يعني معجزه نعم وتقال في كلام السلف يعبر عنها بدلائل النبوه وآيات الانبياء ودلائل النبوه نوعان نوع خارق للعاده التي سموها المعجزات ونوع خ... ونوع ليس بخارق للعاده كاشراق الوجه وحقيقة ما يدعو إليه من الصدق والعدل والبر والإحسان والصلة الأسئلة التي وجهها هي لابي سفيان ومن معه لم يسأل عن شيء من خوارق العادات ما سأل عن معجزة وعرف أنه نبي سأل عنه هل في أبائه من ملك إلى غير ذلك من الأسئلة المعروفة لما نظرت الى وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب عليه الصلاه والسلام فمثل هذا يقال له دلائل النبوه فدلائل النبوه نوعان ايات الانبياء نوعان نوع خارق وهي التي سماها المتاخرون بالمعجزات ونوع غير خارق وهذه ليست معجزات والخارق نوعان انتبهوا خارق يظهر على أيدي الأنبياء مثل عصا موسى وانفلاق البحر واليد والايات الباقيه ومثل الآيات اللي تظهر على يده ظهرت عن شقاق القمر نعم ونبع الماء بين أصابعه تسبح الطعام وهكذا فالخارق نوعان نوع يظهر على يده ونوع يظهر على يد أتباعه أتباع النبي المتأخرون سموا الذي يظهر على يد النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معجزة والذي يظهر على يد أتباعهم كرامة ونقول له مشاحة في الاصطلاح والواقع أن جميع ذلك من دلائل النبوة ومن آيات الأنبياء لأن ما يظهره الله على يد أتباعهم هو دليل على صدقهم لأن ذلك وقع بسبب بسبب اتباعهم بسبب اتباعهم واضح؟ طيب هذه الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء الخوارق نوعان نوع يكون على سبيل التحدي مثل عصا موسى واضح اليد وانشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم وناقة صالح عليه الصلاة والسلام هذه يقصد بها التحدي هاتوا مثلها من يستطيع واضح هناك نوع من خوارق العادات التي تظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقصد بها التحدي إما أن تكون بين أتباعهم مثل بين أتباعهم مثل نبع الماء بين أصابعه تكثير الطعام هل يقصد به التحدي؟ يمسح على عينه فترجع كما هي واضح تسبيح الطعام ها؟ كل هذا يعتبر بين أصحابه بين المؤمنين به لا يقصد به التحدي نعم طيب إذا كان الأمر كذلك لماذا يقول هنا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي هذا تعريف المتكلمين هذا تعريف المعتزله بالدرجه الاولى وتبعهم من تبعهم من طوائف المتكلمين على هذا لماذا قالوا ذلك لانهم لا يفرقون بين الخوارق التي تظهر على يد الانبياء والخوارق التي تظهر على يد السحره قالوا فهذا يدعو الى الالتباس اذا لا بد من وجود دعوى النبوه والتحدي والتحدي نقول لهم لا في فرق في هذه الخوارق الخوارق التي تظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي خارقة لجنس العادة لعادة غيرهم لا يمكن لأحد مهما اوتي من مهارات وقوة وشعوذه أو سحر أن يأتي بمثلها خارقة لعادة جنس غيرهم ما يمكن اما خوارق الصحراء فليست بخارقه لاعاده للعاده مطلقا انما ياتي ساحر بمثلها او باعظم منها واضح لكن الانبياء هل يمكن لاحد ان ياتي بمثلها ما يمكن ثم اجتمع السحره على موسى عليه الصلاة والسلام، ألقى عصاه، فإذا هي تلقفوا ما يفكهم، مباشره عرفوا، فألقي السحرة الساجدين، هذا ليس بسحر. طيب، يقول سالم عن المعارضة، يعني ما يستطيع احد أن يأتي به مثليه. طيب إذا كيف نعرف المعجزة؟ تعريف أهل السنة. أعطيكم تعريف سني ولا أعلمه في شيء من كتب علوم القرآن ولا أصول الفقه كلهم يذكرون هذا تعريف الذي سمعتم ولعلكم درستموه أمر خالق لكن تعريف الذي وافق أصول أهل السنة يمكن أن نقول فيه مثلاً هي ما يظهره الله تعالى هي ما يظهره الله تعالى من الآيات والبراهين الدال على نبوة الأنبياء مما يستلزم صدقهم بشرط لاحظوا ما يظهر الله على كإشراق الوجه إلى اخره لكن لما نزيد قيد نقول بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء والخروج عن مقدورهم مع عجزهم عن معارضتها واضح ما نجيب تحدي نقول خارق لعادة الثقلين بشرط خرق عادة الثقلين غير الأنبياء والخروج عن مقدورهم مع عجزهم عن معارضتها هذه المعجزة تفرق بين ما يأتي على يد الأنبياء خارق لعادة الثقلين، أما اللي على يد السحرة يتعلم، وكل من تعلمه استطاع أن يأتي بمثله، نعم؟ القرآن تحداهم الله به معجز، ما استطاع، لهذا يقول القرآن معجز ابدا أعجز الفصحاء، نعم تفضل. السلام. أعجز الفصحاء ما حرسهم على معارضته وقد تحداهم تعالى على أن بحديث مثله أو عشر سور أو سورة وذكر العلماء وجوها من إعجازه نعم يعني الآن يقولون تحداهم كثيرا ما تجدون تجدون هذا في الهامش أيضا حاشية فليأتوا بحديث مثله يقولون ثم تحداهم بعشر سور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين آية هود وهكذا في آية يونس أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة حداهم بسورة ثم وهكذا في آية البقرة وإن كنتم في غيب من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وفي آية الإسراء قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله هذه السور منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني فهذا الترتيب القول بأنه تحداهم أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا هذا يحتاج إلى معرفة ترتيب النزول يعني هل كان فعلا نزلت هذه ثم هذه أو يقال بأن الله تحداهم تارة تحداهم أن يأتوا بمثلة وتارة بعشر سور وتارة بسورة دون تقيد بهذا التدرج بالنسبة للزمان. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه وإخباره طيب. عن المحدث. الكلام السابق هو في يرجع إلى قضية الإعجاز اللغوي. بما فيه من فصاحة وبلاغه أعجزت الفصحاء والبلغاء أن ياتوا بمثله وذكر نوعا آخر وهو إخباره عن المغيبات هذا إعجاز وهم من بعد غلبهم سيغلبون وتحقق هذا قال والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك يعني بمعنى أن القرآن يأسر من سمعه أن نظرت إلى تأثيره أن إلى ما فيه من التشريع الذي لا زال يبهر ويعترف كبار أساتذة القانون في العالم بأنه لا يوجد كتاب مثل هذا الكتاب واليوم أقرأ في تقرير اليوم في خبر منشور في بعض المواقع في النت بعض الغربيين يقول بأن القرآن هو الذي انتصر وأن الإنجيل فيه مختلقات إلى آخر ما ذكر يقول محاه القرآن محى هذا الإنجيل المحرف وأن القرآن هو الذي انتصر وذكرت لكم في بعض المناسبات من قبل الكندي الفيلسوف المعروف لما قال له تلامذته ومريدوه نريد شيئا مثل هذا القرآن فجلس أياما في بيته ثم خرج إليهم قال فتحت المصحف فنظرت في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلتكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع لكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم يقول أمر وأجمل ثم استثنى غير محل الصيد وأنتم حرم ثم حكم ذكر أشياء قال هذا كله في آية واحدة هذا لا يمكن أن يؤتى بمثله هذا فيلسوف كبير الكندي ولا زال, ولا زال كل منصف يقول مثل هذا الكلام تجد بعض كبار فلاسفة الغرب المعاصرين يذكر عن نفسه بأن مكتبته تحوي مؤلفات كثيرة جدا قرأ كثيرا منها مرة واحدة وكثير منها يقول للديكور ما قراته ولكن الكتاب الذي اقراه دائما واعيده هو القران هو كتاب محمد الرجل ما هو مصر. هذا القران هؤلاء عاجم ومع ذلك ينبهرون حينما فتأخذهم روعته وما فيه من تشريع فصاحة بلاغه اخبار عن المغيبات الى غير ذلك من انواع الاعجاز يقول حتى قال الوليد ان لقوله لحلاوه يعني حلاوه يعني انه يعجب من سمعه استهويه وقال انه لمثمر اعلاه يعني يجتنيه من وفق لذلك مغدق اسفله يعني خص هذا وانه لا يعلو ولا يعلى عليه يعلو على غيره من الكلام وانه لا يحتم ما تحته نعم ومن تأمل حسنه ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة هذا لا يختص الإعجاز باللغة الإعجاز اللغوي فقط نعم ننتقل للأمثال الحسن الأمثال أمثال القرآن من أعظم علمه وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته وربها الله تذكيرا وبعضا وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص نعم لا شك أن الامثال من أعظم علم القرآن كيف لا والله يقول وما يعقلها إلا العالمون لكن من مراد بالمثل تكلمت على هذا في رمضان طويلا ذكرت كلام أهل العلم و. فمن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلامه أجود ما وقفت عليه في هذا الباب مع كثرة التتبع يرى أن المثل يرجع إلى معنى الشبح له تعلق بمعنى الشبح في الأصل راجع إليه فهو يرى أن القضية تتعلق بالاعتبار, بالاعتبار. وأن أمثال القرآن تضرب للاتعاظ على اختلاف أنواع الأمثال كما سيأتي ابن القيم رحمه الله بعض أهل العلم يقولون المثل هو تشفيه شيء بشيء في حكمه هذا شيء بشيء في حكمه مثلهم كمثل الذي استوقد النار وتقريب المعقول من المحسوس حال المنافق مع حال الذي استوقد النار انتفع بها مدة حقا دمه وحرز ماله وبعدين انطفأت ذهب نورها ذهب الله بنورهم وبقي حرارتها وإحراقها ودخانها يقول تشبيه شيء بشيء في حكمه تقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر هذا كلام من القيم يقول إنه يرجع إلى الشبه يطلق على الشبه وعلى الصفة فإن ذكر المماثل فهو بمعنى الشبه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وإلا فالمراد به الصفه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من عسل ولم يذكر نعم لم يذكر المماثل ولهذا بعض أهل العلم يقول إن هذه الآية بمعنى الصفه صفة الجنة وبعضهم يمنع هذا ويقول لا يأتي المثل بمعنى الصفة ولكنه يجيب عن ذلك بنوع فيما أظن من التكلف بنوع من التكلف وبعضهم يقول هو إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا هذا يرجع إلى كلام من القيم ولكن ليس كل الأمثال عند التأمل هكذا أمثال في القرآن أنواع انواع كما سيأتي. فالأمر يحتاج إلى مزيد من التأمل. شيخ الإسلام ابن رحمه الله يذكر أن الأمثال المضروبة للمعاني على نوعين. على نوعين. الأول الأمثال المعينة, المعينة والثاني الأمثال المطلقة المعينة من مراد بها عنده هي التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدر يقول هذه في القرآن تبلغ بضعا وأربعين مثلا مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وبعض المواضع يذكر تعالى الأصل المعتبر ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع كقولهم ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فهنا ما ذكر ممثل ممثل به؟ ما هو الأصل وما هو الفرع ولكن ذلك يعتبر ويحتاج إلى تدبر فيكون هذا مثل حال الإنسان حينما يذهب عنهما امله وعمله وبناه مدة العمر ولكنه أفسده إما بالإشراك فساد القصد ونحو ذلك مثل هذا الإنسان اللي عنده المزرعة طول عمره يغرس ويزرع فيها حتى وصل إلى حال الضعف وكبر السن وعند ذرية ضعفة احوج ما يكونون إلى غلتها ثم جاءها عصار فيه نار فاحترقت وهكذا يفعل الشرك بأعمال الإنسان فأنا ما ذكر هذا لكنه ذكر هذا الأصل فالفرع الداخل تحته يدرك بالتذبر ويفهم فهذه هي الأمثال المعينة النوع الثاني وهي الأمثال الكلية أنت شيخ الاسلام تيمي رحمه الله مثلا في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب الآن وين الممثل وين الممثل به ضرب مثل استمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلق ذبابا بل يحتاج تعمل وتدبر ليس هذا كقوله مثلهم كمثل للي استوقد نارا فتتنوع فأمل قوله تعالى مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد رابية ومما يوقدون عليه هذا مثل ثاني ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل. هنا قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فبين المراد حق والباطل الباطل زبد هذا لكن الشيء الذي تحتاج أن تعلمه هو أن الأمثال إذا قيلت في القرآن أو قبل هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام يرى أن المثل هو كل ما ذكره الله عز وجل للاعتبار والاتعاظ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وين الممثل الممثل به هذا يرجع الإنسان إلى حال الواقع الذي هو فيه مثلا من تقصير من ذنوب من معصية من كذا ويخاف أن يقع لهما ولهذا يقول قصص الأنبياء في الأمثال عفواً قصص الأمم المهلكة داخلة في الأمثال لماذا داخل في الأمثال يقول لأن الله ذكرها للاعتبار والاتعاظ وسمها مثلات سمى العقوبات مثلات لأن ذلك يمكن أن يقع لمن عمل عملهم وأن يصير إلى حالهم فشيخ الإسلام يرى أن كل هذه الأمور المذكوره للتعاض والاعتبار سواء ذكر فيها لفظ المثل أو التشبيه بالكاف أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. نعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو ذكر فيه أو لم يذكر في هذا ولا هذا نعم كل هذا من قبيل الأمثال عن شيخ الإسلام وهذا عند التعمل هو الذي ينحل به الاشكال لأنك إذا قلت مثلا هو إبراز المعنى المعقول بصورة المحسوس هذا يصدق على بعض الأمثال مثلون كماذا ليستوقد ناره لكن يوجد بعض الأمثال ما فيها إبراز معقول بمهجم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل ذكر قصته أنها مثل ليحصل الاتعاض بمعنى يرجع إلى نفسه فلا يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه على كل حال الشيء الذي نحتاج أن نعلمه هو أن ما يتبادر إلى ذهنك حينما يقال المثل من أنه قول ضرب في مناسبة معينة ثم صار محكيا سائرا أن هذا لم يرد في القرآن وأن القرآن ينزح عنه لأن الناس إذا ذكرت الأمثال الأمثال القرآن مباشرة يتجه ذهنها إلى المثل عند في فاصطلاحهم وهو قول محكي سائر يقصد به تشبيح حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله تقول على نفسها جنة قراقش قيلت مناسبة معينة فتذكر في ما يناسبها من الحوادث والوقائع تقول مثلا الصيف ضيعت اللبن تقولها في مناسبات معينة هي قيلت في مناسبة فتقال فيما يصلح لذلك فهذا غير موجود القران لأن الله عز وجل أجل أعظم من أن يتمثل بقول قاله أعرابي أو أحد من الناس في مناسبة المناسبات ثم صار الناس يرددون على أسنتهم في كل ما شابهه من المناسبات ويتمثلون به الله أجل من أن يتمثل بكلام أحد من خلقه فهذه الأمثال بهذا المعنى غير موجودة في القرآن معا كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه من المثل هذا المعنى مشهور هذا الذي في كتب الأمثال عند الأذبة يذكر المثل ويذكر القصة والمناسبة التي قيلت في هذا غير موجود في القرآن فهذا نوع وعند البيانيين يطلقونه على المجاز المركب التي علاقته المشابهة حتى فش استعماله بهذا الشرط تقول واحد متردد ما لأراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ما في تقديم رجل وتأخر أخرى لكن هذا مجاز عندهم مركب فهذا غير موجود في القرآن لكن الأمثال الموجودة في القرآن يذكرون لها ثلاثة أنواع نوع يسمونها الأمثال المصرحة صرحت بكافة تشبيه بذات تشبيه أو بلفظ المثل مثلهم كمثل الذي استوقظ نارا نعم والنوع الثاني الذي يسمونه بالأمثال الكامنة كامنة أمثال الكامنة يعني لا فارض ولا بكر هذا فيه معنى مثل معروف ما هو خير الأمور الوسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط هذا فيه مثل وافقه ما هو خير الأمور الوسط هذه يسمونها الأمثال الكامنة في نوع ثالث يسمونه الأمثال المرسلة وهي عبارة أو جملة قرآنية صارت تستعمل استعمال المثل مثل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. صار الناس يستعملونها في كل مناسبة تصلح لهذا يسمونها الأمثال المرسلة. لكن الأمثال التي قال الله فيها وما يعقلها إلا العلمون لا ينطبق عليها الثاني ولا الثالث. نعم. لا ينطبق عليها هذا ولا هذا طيب نقيلنا الاقسام والخبر والانشاء لكن يبدو انه لا بد ان نتوقف